ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فِيهِ أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا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 فابعثوا وحدكم بورقكم هذه للمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعر نبكم أحدا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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا اذنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون, ويقولون خمسة رابعهم سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تعرف فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن مالي شيء مني فاعل ذلك غدا الا اي شاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا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 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَافَ الْيُرْمِ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا رَحَطَ بِهِمْ سُرَادِقًا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بَئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لا الصَّالِحَاتِ إنا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أحسن عملا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 متكينَ فيِيهَا عَلَ الأرَابائكِ نِعمَ الثَّوابُ وَحَسُونَت مُ تَفَقَاب وَظْرِ اللََّ ثَلَجُ لَْن جَعلناَا لِحَدمَا جَّتين منِنْ عَناب جََّتين منِنْ عْنابِ وَوحََثْنهُ مَا بِنَخْ وَجَعلنَ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وَكَانَ له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل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 ك فَتَ بالِالَّذ خَلَكَ مِنْ تُاب أَكَ فرَتَ بالَِّذ خَلَكَ مِنْ تُاب ثمَُّ منِن نُطُفَتِثَُّ سَوكَ رجُ ل لكن وَلهَّهُ رَبّ وَل أُشرِكُ برَبّ أحدد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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء كما واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيما تذروه النياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوما قولنا دو شركاي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها نصرا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان ال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 ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه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 أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارْتَدَّتْ وَنَعِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّ الْعُلَمَاءَ فَكَانُوا بَوَاهِمَ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا خشين أيُرحقَهُمَا قضانَ وَكُفْرى فأَردن ي بِدِلَهُ مَا رَّهُ مَا خَيرًا مِنْهُ زَككَو وَأَقَْدَ رحم وَأََّ الجدَارُ فَكَانَ لغول مَينةِ مَيْنِ في المدينين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 التَّ إذاَا بَلَغَ مَطُلعَ الشَّمس وَجدَهَا تَطُلُعُ على قَووم وَجَهَا تطُلُ عَلَى قَوْملَم نجَعََّمم مِ دُونهَا سِر كَذَانكَ وَقَدْ حَقنَ بِمَا لدييْهِ خُضْاتُمَّتْ بَسَدَبَا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 قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما اتوني زبر الحديد حتى اذا سواه بين الصدفين قال انفخوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَتْ نَارُ تُونَِي وَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي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 فَمِنْْ كَانَ يَرْجُ لِقَ رَِّهِ فَلْعمل الععَعمل صَالِحَاب فَلِْععمل الععمل صَِحَوَ لَا يُشرِكْ بِعبادَةِ رَبِّهِ أَ